الأط اللهه أَطيعُ وَسُود فَإِن تَوََّو فَإِنمَا عَلَيْهِ مَاحم مِلَ عَلَيكُم م حُم مِلْتُ وَإِن تُطيرُهُ تَهْسَدُ وَمَا عَلَ وَسُون إِلَّابَلَُ الْ المُبيد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 يَعْبُدُونَ نَنِي لا يُشْرِكُونَ بِشَيْءَ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ومأواهم النار ولبئس المطير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا رسلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء فلا تعورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض